فبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء أبغى غير حق وقولهم قلوبنا غُلظ بلَلْقَدَعَ اللَّهُ عَلَيهَا بِكُفررِهِمْ فَلَا يُؤمنِونَ إِلاا قَلهلَبلَلْقَدَ اللهَّ غلَيهَادِكُفْرِهمثَلَؤمِونَ إللاا قَلهلَ وَبكُفِْهِم وَقَلهِمْ معَلَامَهُ وبكفرهم وقولهم على مريم بستانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسولا الله وما قتلوا ولا قتلو ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن نَرَاهُ بِمِنَ الْ민 مِنَ الْ민ّتِ ذَا عَوْن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ تَبَاهُهُ اللَّهُ إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, وكان الله عزيزا حكيما وَإِم مِنْ أَهلِ الكِتَابِ إِللا لَ يُؤْمِنََّ بِهِي قَابِلَ مَوْتِه وَإِن مِْ أَلكِتَارذلَ يُؤْمََِّ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 وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ منهم عذاباً أليماً وَآثَرْنَا لِكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ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 ن